أعلم أنني قصرت جدا، ولكن يعلم الله أنا من من من أول النهار إلى الآن أنا انا ما بين التسجيل والمباشر وما بين يعني الأمر مش بيدي، فلذلك أنا عندنا فتوى أيضا الساعة الحادية عشر في طريق التوبة سنعطي الدروس قبل حتى تكون الساعة الحادية عشر ثم ندخل فتاوى ثم نكمل باقي الدروس. بعدها إن شاء الله في البيت لأن أنا سافر وأنا سويتي قبل أن أسافر. نحن مع مع التفسير مع التفسير وبلغنا في سورة الممتحنة نعم بلغنا في الممتحنة إلى قوله جل, جل في ألا يا أيها الذين إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا أذننا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين بوثان لفتريناه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. البخاري قال بسنده عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الله دل فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك على الله يشيركنا بلا شيئاً على أساس أنه يمتحنهن في توحيد الله إلى الفعلاء وأيضاً فيما كان أخذ عليهن العهد في هذا الباب إلى قولي تعالى رفو الرحيم قال عروه قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاماً ولا لا والله ما مست يده امرأة قط في المبايع ولا في غير المبايع ما يبايعهن إلا بقول قد بايعتك وفي مصنف أحمد أيضا عن أميمة بن تقيقة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبيعها في نساء لنبيعها فأخذ علينا ما في القرآن ألا يشركنا بالله شيئا؟ وقال في ما استطعتنا وأتقطننا يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يبيعن يبيعنا رسول الله على الإطلاق وهو يقول فيما استطعتنا فيما تقطننا فكانت تقول نعم قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا قال, قال إني لا أصافح النساء قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لكل لما أت امرأة نعم أدى الله عنكم جميعا جزاكم وخانا سامراء أحسن الله عليكم نعم ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هو الذي قال لان يمس الآن يضرب أحدكم بمخيط على رأسي فأشج له من أن يمس رأ لا تحل له وفي رواية نعم عن أم عن سلمان بن قيس أتت في نساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليهن الشرط فأخذ عليهم الشرط وكان من ضمن ما أخذ عليهن أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أو لا دهنا. طبعاً قالونش بالأشياء شرك بالله أعظم ما يكون شرك بالله وهذا هو هو هو هو المرض العضال هو الهلاك الهلاك لا نجات بعد بحال من الأحوال. وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله لفعله. والإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما قال يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد الله قال ان نعبده ولا نشرك به شيئا والا يعذب من لا يشرك به شيئا نعم اللهم اللهم الله امين رضي الله عنك يا مجد الله عليك ورفع الله مقامك زادك فصحه وبلاغه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا والشرك ظلم عظيم قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به وفرما دون ذلك المية شاء وقال الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى وسلم: قل الله عليه وسلم: قل الله فيه معي قل تركته عليه وسلم: ربي وأحسن الله الله عليه عليكم السلام الله عليه وسلم: قل الله عليه وسلم: قل الله عليه وسلم: قل الله عليه وسلم: قل الله عليه وسلم: ولا نزني ولا نقتل أولادنا. أنا قال الله تعالى لا تقتلوا وادكم خ خشيت أن أقتل نحن نرزقكم أجاك في الآخرة نحن نرزقكم أجائهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكوا الكبائر أن تجعله ندا وهو خلقك وأن تقتل هذا خشيت أن آكل معك. قال ولا نأتي ببهتان نفترينا بين أيدي يعني لا تأتي بولد من حرام فتنسبه ل لزودها فتكون وقعت في الحرام أو زنت ونسبت الولد غير مواري وهذه مهلكة في المرأة مهلكة ايما مهلك عليكم السلام خبرك ولا في معروف ولا تغششنا أزواجكنا قالت فبايعناه ثم انصرفنا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام الله زادكم الله حرصا والله قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لمرأة منهن ارجعي فسألي, فسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش, ما غش ازواجنا قال فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره تأخذ ماله فتحابي به غيره تنفق في غير وجه وأيضا أن تأخذ ماله بدون علمي إلا في حالة واحدة هي أن تأخذ ماله بدون علمي ان كان شحيحا كما قالت هند وفي نفس المبايع قالت هند ابا بأسفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني من ماله إلا ما أخذته من غير أن يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبكم الله لا أحبتم في جزاكم الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماري ما, ما ينفعك وولدك بال ما يكفيك وولدك بالمعروف وعن عيش ايضا يا قالت ان النبي بهاء نساء قال باع كنا على الة شفنا بالاشياء ولا صرخنا ولا تذيننا ولا كنا ولا دكنا ولا تاتينا بروتين تفسير بين ايدي كنا وأرجل كنا ولا تعصينني في معروف فاتركنا فقال لنا نس نعم فيما استطعتنا فكنا يقولنا وأقول معهن وهم تلقني قولي أي بنية نعم فيما استطعتنا فكنت أقول وطبعا في رواية قالت الله ورسوله أرحم وأرفق بنا وفي رواية الله يشربنا بالأشياء ونهانا عن النياح يعني هنا من ضمن المبايعات ونهانا عن النياح فقبضت امراه يدها قالت اسعدتني فلانه اريد ان اجزيها فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها قال فما وفى منهن قالت فما وفى منهن امراه غيرها غير ام وغير ام سليم ابنة ملحم في في رواية أيضا قال فأتيته لأبيعه فأخذ علينا فيما أخذ لا تنحنا فقالت عجوز يا رسول الله إن ناسا قد أسعدوني على مصائب أصابتني وأنهم قد أصابتوا مصيبة فأنا أريد أن نسعدهم قال فانطرق في كافئهم فانطرق في كافئتهم ثم إنها أتت فباعته قال هو المعروف الذي يعني قال ولا أعصينك في معروف فسر المعروف هذا عدم النياح الميت ذا قال بعض العلماء ولا يحصنك في معروف يعني النوح وابو موسى الأشعري قال قال انا بريء مما بريء منه الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحلقه والشاقة والنياحة كما قال النساء صلى الله عليه وسلم هما بين كفر ان يحل ميت منها ثم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا نداء كما قلنا النداء لابد ان تصغي للنداء, للنداء لابد فان تزغل ان تصغي النداء وتعلم ان الله جل وعلا أراد, اراد يعني بهذا النداء ان أن أن تظهر عليك علامات الإمام بما امرك به وان تاتمر بأمره وان تنسجل عن نهي يا أيها الذين امنوا كأنه قال علامات الإمام, الإمام ما سيأتي. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما ياس الكفار من أصحاب القبور فينهى هنا النبي صحيح. ينهى الله جل في علاه الكافرين طيب غدا إن شاء الله ماشي الله كل خير صلى الله عليك. رب عيوش. عيوش. ممكن قبل يدك ولا يصعب انا ما أريد اتغزل أنا بس بقبل الأيدي بس ممكن حبيبي أحسن الله عليك رد الله عنك عيوش موفق وسعده طيب طيب الله في قوله يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما كما يئس الكفار من اصحاب القبور أبا عبيد السؤال غير واضح لو نعم فهنا يقول يا أيها الذين أمنوا ارعاها سمعك كما قال ابن سعود فهو أمر تأتمر به أو زج أو لا أو تنزجل عنه وكما قلنا أن أن من هذا الباب أن أن أنها علامة على علامات الإيمان من علامات الإيمان ما سيأتي الآن على أمر الله جل في علاها يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يعسوا من أخيرتك ما يأس من أصحاب الخور هنا مسألة المؤلاء هي مسألة عظيمة جدا وقد قلنا بأنها أمر المحك في هذا الباب أمر جلل مسألة الوضراء ركن من أركان التوحيد الموالات والمعادات قال ابن مسعو ابن, ابن عباس رضي الله عنه ورضاه من أحب الله وعطي الله ومن أعلا فإنما تنال وعلاه في الله بذلك هذا عرض موقوفا ورفوعا والموقوف هو الأصح وقد قال قد قال الله جل في يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فانه منهم والمساله دائره على ذلك حسب ما كانت المولاه يكون الحكم يعني يصل الى العصيه يصل الى الى الكبير يصل الى الكفر وقد يكون في ذلك الإباحة لكن المؤالات ليس فيها ثمة إباحة والمؤالات مودة ونصرة لذلك قلنا بأنه لا مودة ولا نصرة بأهل الكفر بحمل الأحوال وقول تعالى أن تبروهم أخطأ حتى شنقيتي أخطأ في ذلك أن البر هنا بمعنى المودة المودة مقطوعة تماما بين أهل الإسلام وأهل الكفران أهل الكفران يصبون الرحمن والإسلام يعظمون الرحمن لجواره بالجناة ما يمكن للإنسان أن يكون مؤمناً حقاً وهو يرتضي بمن يسب الله جل في لا يرتضيه بحال من الأحوال ولا يمكن أن يوده ولا أن ينصره بحال من الأحوال وأيضاً نصرته على المسلم كفر ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ينا الله تبارك وتعالى والمؤمنات الكافرين كمنها يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم والمغضوب عليهم يهود ودوا الله النصارى كما قال غير المغضوب عليهم ولد ضالين. نعم. والنصارى وسائر الكفار كلن والمجوس كل من كفر بالله دل في علاه مغضوب عليه. ولأن الله تعالى لعن من من لعن الله دل في من كفر به. فيكون هنا في قول يا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا على التحريم. لا تتولوا. هذا من المفسرات غاضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم. والغاضب عليهم وأشد ما يكون في ذلك الباب. فلعنهم واستحقوا الطرد والبعد عن عن عن الله تعالى فعلاء لانهم وسموا الله بالنقص ووصفوا الله بالع... بالنقص وبالعيب بالسب بالشتم لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يشتمني ابن آدم يصف له الولد وهو الواحد الاحد رايت ما قال اليهود قالوا قالوا, قالوا ان الله افتقر اقترضوا منا قالوا إن الله فقير ونحن اغنيا قالوا قالوا يد الله مغلول غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل سلطتان مبسوطتان كيف كيف فلذلك قال الله ودل فعلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهذه أيضا فيها الغضب من الله عليهم ينالكم ومعناها بالتولي فيها جوار والقاعدة العامة الجار يأخذ حكم الجار من جاور شيء أخذ حكمه من جاور شيء أخذ حكمه كالرجل الذي قتل مائة نفس ومات فقال الملك على صورة الإنسان قال له قال لهم قيسوا قيسوه فما كان اقرب الى فما كان اقرب الى ارض فهو منها ولذلك الأماء قالوا عموما المجاور يأخذ حكم المجاور المجاور يأخذ حكم المجاور فإذا إذا إذا تولى من غضب الله عليه فإنه ينتقل الغضب إليه لذلك الله رعلا حذرهم أيام تحذير يا أيها الذين امنوا لا تتولى والتولي كما قلنا النصره والموده وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وادون من حاد الله ورسوله وفي الآية قال قد كانت لكم أصوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قال القوم إن برأو منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ورد بينا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهنا في قوله وقد يأس من الآخرة أي من ثواب الآخرة ومن عيم الآخرة ومن النجاة في الآخرة بل الهلاك والعذاب والإعاقب الأليم وقد يأسهم الله جل في علامة الأخيرة وعلموا أنهم, أنهم ليس لهم عند الله من شيء عندما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هباءا هباء, هباءً منثورا كما يأس الكفار من أصحاب الكبور وهذه فيها قولان أيضا يأس الكفار أحياء من قربتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فيأسوا من ذلك وعلى من العباس في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قال يعني من مات من الذين كفروا قد يأس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم هو يبعثهم الله جل في علا وقال قتادا معناها كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا, ولا بنشور تعلمون أن رجل من كفار مكة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العظام ففركها صارت كثيبا مهيلا فقال قال, قال قال الله تعالى منكرا عليهم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام يا رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة ابن مسعود في قوله تعالى كما يأس الكفار من أصحاب القبور أي كما يأس هذا الكافر إذا مات وعين ثوابه واطلع عليه هذا قوم جاد بعجل فصحيح أننا نقول في هذه الآية فيها ما فيها من الظهور بأن بأن أصحاب القبور لا يستمعون لأن أصحاب القبور لا يستمعون ولا يعلمون شيئا وهذا هو الحق وهذا أيضا في قطع وحسم المدى لهؤلاء أصحاب أصحاب الطغيان في هذا الباب الذين اللذي، يذهبون بالنذر وبالذبح إلى البدوي وإلى الع... أبي العباس وإلى, وإلى الحسين ويسألونهم الشفاعة وأس... بل يسألونهم قضاء الحاجات وسد الخلات والإعوازات فهنا يقول يائس الكفار من أصحاب القبور أن يعودوا أن يتكلموا ان يسمعوا لأنهم لا يسمعون لأنهم لا يسمعون, لا يسمعون وأنهم لا يملكون الأنفسهم نفعا ولا... ولا ضررا أنت ترى يعني كثير من بذات أهل مصر وسوريا والمغرب فيهم ما فيه من التصوف العارم الذي يصل بهم إلى الكفر وهم يقولون مدد يا بدأوي مدد يا فلان مدد ويتلبون المدد من ميت لا يملك لنفسي نفع ولا ضر النبي في حياته قال قل لا أمل لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يملك لهم شيئا حتى لما أصابهم الجد والقحط، لما توسلوا توسلوا بدعاء العباس وقال عم الخطاب ضربها أصلا أصيلا ورقنا ركينا في مسألة الاستشفاع وهو يقول كنا إذا أجددنا توسلنا برسول الله يعني إيش توسلنا برسول الله قصة العربي ظاهرة في الصحيحين ده قال فقال لها والعيان فدعو الله لنا فرفع يديه فاستسقى النبي يبقى توسل بدعاء النبي والظاهب ذلك من السياق فقال له ونستسقى بعم النبي قم يا عباس فادعوه فقام العباس فدعا فرفع يديه فقال ربي إنهم, إنهم استشفعوا بي أو توسلوا بي يعني بدعائي ولست بخيرهم ولكن لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا انه ما نزل بلاء إلا بدم ومرفعه على بتوبة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم فسقنا فنزل المطر وكانوا في سعادة تامة وهنا فيها دلالة كما قلت أن من علامة الإيمان من, علامة من علامات الإيمان عدم تولي أهل الكفران من علامات الإيمان عدم تولي أهل الكفران مفهوم مخالفة من تولي أهل الكفر فهذه دلالة على, على ضعف الإيمان أو محو الإيمان المسألة تتفاوت بالنسبة التي تولى بها أهل الكفرات النسبة كلها تولى بها من أهل ال, ال الكفران. اللهم الكفران الله المستعان وقال قد يائس من الآخرة ليس لهم عند الله من شيء ليس لهم عند الله من شيء لا نجاة ولا ولا حظوة ولا مكانة ولا رفعة ولا حتى كرامة بل سيكون, ست... سيكون بعض الغدره الغدرة هذه غدرة فلان وفيها ما فيها من النكال والعذاب وفيها ما فيها من الوبال فالله على كل شيء قدير فنسال الله جل في علاه ألا أجعلنا من, من هؤلاء الذين أخذتهم, أخذتهم الدنيا فطغط بهم أو نكون من الذين, من الذين قد لعبت بهم الأهواء فنضيع ونضيع نسال الله للإفعال نجعلنا من المخلصين والمخلصين الموحدين الذين يحاربون من أجل السنة ويعملون منها السنة مصاحبة القرآن نجات من القرآن نجد والتمثب بالسنة رفعة ليست بعدها رفعة وقوة ليست بعدها قوة ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتميه ما العلم ناصبك للخلاف سفاته بين الرسول وبين قو فقه وهنا تتأتى كما قلت المسألة تتوالى في مسألة التولي وأن البر البر لا يمكن أن يكون معناه المودة بل القسط وعدم الظلم ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن عرى الإيمان تتوثق وتكون من اقوى ما تكون بالمحبه في الله والبغض في الله ولا بد ان نعلم ان الموالاه والمعاداة لا تنعقد على شخص كائنا من كان لا تنعقد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ولذلك قال قال متما قال كل من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه وله حظه ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لست منهم في شيء ولذلك نقول المؤادات على حبل نواصل إلى السماء أما ما كان في الأرض فهو منقطع منبطح صاحبه وما كان واصلا السماء في النهو لا ينقطع ويبقى, ويبقى في المعالي ويترقى الدرجات العلا يسمو, يسمو حتى يحوم تحوم روحه حول العرش يطوف راضيا بالله جل في علا منصاعا منقادا بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان قل انما انا بشر مثلكم يوحى لي انما إلهكم لهم واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ربي احد الفوائد المستنبطه حرمة مس المره الاجنبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اصافح النساء وقد قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة قال الله تعالى لقد لكم فرسولها أسوة حسنة وق الله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا والعدد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط يشد رأسه به خلونا من أن يمس مرآة لا تحل له فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. عدم سماع الأموات. أنه قال يا اسمغفرك يا اسم أصحاب القبور لا كلام ولا سماع. والأموات لا يسمعون. قال ما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. اللهم أمين رب العالمين. أحبكم الله دي فيه. جزاكم الله خير. طيب هذه الاسئله لو في لو في عندكم هذه الفوائد لو في عندكم اسئله اسئله تفضلوا لقدنا قلنا سناخذ نصف الدروس